بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس تقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه ام ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضى ثم من مضات مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم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 وتر لرضها مدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل شيء قدير.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 ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير نطمأن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 فَلْيَنْظُرْهَا لِيَذُقَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا هَآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها, وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار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 الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب نليم وإذ بوأنا لي مكان البيت ألا تشرك بي وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَاعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُنَّ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا لَهُمْ ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة لنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله ذلك وَمَن يُعَظِّم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ لَنْعَامٌ إلَّا مَا يُتَلَعَ لَكُمْ فَجَتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ اللَّوْثَانِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءٌ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطير فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 هُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله لا نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لَهْدِيمَ صَوَامِعُ وَبِيَاعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ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 وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها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 نا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا إلا إذا تمنا ألق الشيطان في أمنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له وخير الرزقين لا يدخلنهم مدخلي يرضونه وإن الله العليم وَمَن فانك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا الله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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ فَأَنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 واعبدو ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجهادوا في الله حق جهاده هو جتباكم هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملتابكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل